بسم الله الرحمن الرحيم ويسوما ا سواك ف يدمون مالكابا ق ر ي ن بيت و ت اسلما ا نجيب بمجدان كي ستو زهري بود ش ا ل ا ن دبي يوفى ي د م ن وما ه ن ق ب و ق ج ل س ا ن ه وندور ك س ح ي ه ت هي وننجرب يوفى يدمان و ر ق ا م ج ごめんなさマ